ق ر ض ت م الله قرضا حسنا لأكفرن, لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر فمن كفر بعد ذلك منكم فقد فبما منكم ذلك بعد السبيل ضل سواء السبيل فبما ن ق ض ه م ميثاقهم ل ع ن ه ا ل ن ا ب ه م ق ا س ي ة يحرفون ا ل ك ل م ة ع ن م و ا ض ع ه و ن س و ا ح ظ ا م م ا ذ ك م ي ه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 وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يَا يُبَيِّنُ كَثِيرًا وَيَعْفُوا كَثِيرٍ الْكِتَابِ قد جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يبين لكم كثيرا مِمَّا الْكِتَابِ أَهْلَ لَكُمْ كُنتُمْ تُخْفُونَ قَدْ مِنَ عَنْ موسوعه النابلسي ل ه و ر ت للعلوم ه الاسلاميه خ ر ج م من الظلمات ن ا إلى ل ويهديهم ر بإذنه و إ ل ى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إ ن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إ ن أ ر ا د أ ن يهلك المسيح بن مريم وامه إن أراد أن يهلك موسوعه س ي ح بن مريم النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى والله على كل شيء قدير و ق ا ا ل ل ت ي ه و د و النابلسي ص ر ى نحن أ ن للعلوم الاسلاميه أ ن ت م ب و س و م ن خ ل ق يغفر ل م ن ي ش ا ء و ي ع ذ ب من ي ش ا ء و للعلوم ا ل ا ت و ا ل أ ر ض و م ا ب ي ن ه م ا و إ ل ي ه ا ل م ص ي ي ر ا أهل الله ك جاءكم ت ا ب قد ر س و الحسنى يبين ك لكم لكم فترة من م ر س و ل و ا ما ا ج ل ن ا من ب ش ي ر و ل ا ن ذ ي ر بشير ونذير فقد جاءكم ا و للعلوم ه ى كل شيء قدير إ ا ل م و س ى ل ق و م ه ي ا ق و م اذكروا نعمة ع الله ل ي ك فيكم م إذ جعل فيكم أن ه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 يا موسى إ ن فيها قوما جبارين و إ ن ا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ف إ ن يخرجوا منها فان إ ن د ا خ ل و قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم من أنعم داخلون خ ل و عليهم الباب د ف إ ن ك موسوعه غ ا ب ا ل ى ا ل ل ه ي للعلوم الاسلاميه م م ؤ ن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 فاشتركوا ب ه ن ا اللعب بانفسكم بهذه الطريقه م ة ع ل يفرق بيننا س وبين تأس القوم الفاسقين